صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الله وملائكته يصلون على النبي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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا الله اكبر الله